بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون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 أَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَبْتُمْ لَهُ بِخَوْزِينِ وَإِنَّا لَنَحْوُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَالِفُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْلِفِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِن هو حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة خارك بشرا من صلصال من حمأ مسلون فإذا سويته وَنَفَخْتُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَلْعَنَتَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيَّنَنَّ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 ما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواد لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا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 إنا لمنجوهم <ثم> أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها آل من الغابرين فلما جاء آل بوطن المرسلون قال إنكم <هم> قوب <فيقط> منكرون وَالْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسرِبْ أهلكَ بقطعينٍ من الليلِ واتبعَ أدبَ رضُمْ ولا يلتفثَ مِنْكُمْ أحدٌ ومضوا حيثُ أمرُونَ وقضينا إليه ذلكَ الأمرَ أن دابرَ هؤلاءِ مقطوعٌ مصبحٌ وجا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 لَكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنَتَقَضَّى مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ من ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصرحين فما أغنى عنه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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عظيم فان ربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعلن عن المشركين ان انك